ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل, قبل يستفعون على الذين كبروا فلما جاءهم ما عرفوا كبروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله, أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قِيلَ لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل وَيُصْرَفُونَ عَنِ مَا وَرَاءُهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تُقْتَلُونَ أَمْ دِيَا اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ آمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وأنتم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قلوما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل قُلْ ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين